سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترثوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفر رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم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 والذين أتخذوا مسجدا ضرارا كفرا تفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا يحلفن إن أرادنا إلا الحسن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 سهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون غي قتلون ضعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن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 والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو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 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوس رحيم عَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ قُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عليهم الأرض بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم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 وما كان المؤمنون لينثروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فأما هم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وما وهم كافرون أولا يرون لا يتبون ولا هم يذكرون وإذا ما انزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرثوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عليه ما عندتم فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا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 هو جَعَلَ جعل الشمس ضياء والقمر زورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق Yüfascılü Ayaatü Lüqumiyi Yalamud. İn nefiḫtlafi Lüyil ve Nihari ve maḫlaqü الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا غَرَّدُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ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 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولم يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ الْضُرْرَ دَعَانَ لِجَمْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرْرَهُ مَرَكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرِّ مَسَّهُ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 ثمّ جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم لنا ننظر كيف تعملون.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 إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يُفْلِحُ المجرمون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 سَرَحْمَةٍ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تمكرون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 الصراط المستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها قال دون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما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 لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون من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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم سما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 إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعبل منه المجرمون Asumma izama waqa'antum bihi al ana wa kad kuntum ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماء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 İnne, Al-ʿAzət-ı Llāh ğemiyaa, وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظَّنَّ وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم الْعَذَابَ العذاب الشديد بما كانوا يكثرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم وعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غنة ثم قضوا إلي ولا تنظروا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 الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنزلين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم نوسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 فقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم نوسى ألقوا ما أنتم نلقون فلما بِهِ السِّحْلِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا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 وبشر المؤمنين فقال نوسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك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 فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بلأنا بني إسرائيل مبلأ صدق ورزقناهم من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 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فَلَوْلا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيمَانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ ولو شاء ردك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكرههم ناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرئس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون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 قٌ عَلَيْنَا نُجِلُّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن فِي شَكٍّ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 وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن حكي من خبير إلا تعبدوا إلا الله إنني لكم مِنْهُ نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم حَسَنًا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وَإِن in tovelo فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكن وهو على كل شيء قدير ألا صدورهم ليستخفوا منه ألا عين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور Cedda Allahu Azim.